Alhamdulillah Rabbil alamin sallallahu sallam wa baraka ala abdih wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd bab waenye masalah ya silah bain as-salat wal ru'ya katasama kuna mafungamano makbuh sana baina ru'yatullah na baina المحافظ على الصلاوات ويفادي صلواته، لا خصوصاً صلاة الفجر، لا العصر. قتالي عن حديث الزنجوم زيا هي مسألة. هذا كمزيّا، أما المؤلف الموفق الله قصي لحديث ليسما، لا شك أن الصحابة akasema hakuna shaka kwa mama sahaba lamma samiu qawla nabii sallallahu alayhi wasallam kulbusikia neno la mtume sallallahu alayhi wasallam alikusema inakumtasarauna rabbakum azza wajal kama taruna hadha alqamar fi hadith mama mtume sallallahu alayhi wasallam waeleza mtamuona mwala wenu azza wajal kama mtakavuona au La tulawamuna fi ruyeti Hamupingwi na chochote Katika Kumtazama Kama bile bile hamupingwi hamu Na chochote mungapotazama mwendi Kaza lipoisikahi hadithi masahaba Kadijala Fi nufusim Ilikuwa inazunguka Kwanye nafsi zao Shauko na awi Ahamu Yawa sumbu ahamu na ikiza moyo وتساؤل عن العمل الذي ينال به هذا المطلب الجليل نوالكوانيوه في ذكي ولزانا نعمل جانه يوم بوكوانبا نييني كوباته يفضل القوانبية جملة قوانزة حديث هجا ويليزا نعمل جانه دومتوم صلى الله عليه وسلم فالفالي أكو ويليزا فسنا كوليز وكسما ومن تمام نصح النبي صلى الله عليه وسلم لكتيك أو كمليف وكن صيح واجي أمة صلى الله عليه وسلم وكمال بيانه لكتيك أو كمليف وكبينيشة أن أجاب عليه الواجب قوسه عمل أو قوسه لجامه دون أن يسأل قبل ما صحابه كموليس اللسما إنكم سترون ربكم كيشاء كامبيك بسن عمل جاني فإن استطعتم ألا تغلب حكوكا وكموليس نهيني كونشا كونسيحي كوكي أما فيزوري فقالا كونبيا فإن استطعتم مكيوزا ألا تغلبوا على صلاة قبل تلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا يعني كما بهزي عمل مكيفانيا نديو لسباب ينيني كنتك موانا الله سبحانه وتعالى مكيوزا كتوشينوا مسغيلي بيوه مسشينوا نصالا ونصليوا قبل تلوع الشمس قبل ديوه كتوك نا إلينا وصلها قبل قزاما جوا بس ففعلوا فنين يعني مهم وإذا صلى الله عليه وسلم مهم سانا زي سوا الشين اكي وماتفك موانا مولاين وفي هذا نكتك جنبهي لإشارة هنا إشارة منه صلى الله عليه وسلم وكيمتو من صلى الله عليه وسلم إلى أن رؤية الله يوم القيامة وماتفك موانا الله سيكون القيامة لا تنالو hakupatikani bi mujarradil amani kwa mujarrab wa kutamani tu tamani Allah wa tamani la hadithi mai tawazi kwamba mpaka ufanye mpaka ufanye akataje amali ya sala kwa hivyo asema ni ishara kuonesha ili jambo hii neema haipatikani kwa kutamani kisha katabadili na hii aya wala amani ahli kitab ia ayah Allah subhanahu wa ta'ala Alikuwa Atueleza kwa iman Na amal salih Haipatikani kwa kutamani Miminataka kuwa mu'min Miminataka kuwa nafanya Ibadahihi alafu fani Ia si iman Wabih Ia tuanbiya Imani hamuifiki Kwa matamani wa yin Vile vile Ahal kitab hafiki Iman impakah? Kedua, kau matamani ayat. Afik. Oleh itu, Allah Subhanahu wa ta'ala Mbele yang beramal man ya'mal salihan Bukan masalah Mas'ala si amani Ni amal Mas'ala si amani Kutamani matamani. Bukan masalah si amanik, kau matamani. Bukan masalah si amanik, Mwenye kutenda Bukan masalah si Ama mwenye kutamani Hakutenda masalah si amanik, kitu وسبابه يعني جرد من تمانيته لكن هذه فانية تشعر واضح عندما أنا أهل ستذكر سيما لا بد من عمل حفان أبوذي أتنر عمل وكتاكه نعم يكو موانا الله سبحانه حفان أبوذي نتنر عمل وجدد نوفاني وبني يعني وجكاز وككامام واجتهادن وجتهدن واقتبالنا على الله لا يلكيك الله تبارك وتعالى نظري ولهذا انا بسبب هي ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى الاسباب اللهم صل وسلم كتولكيزا في سباب التي ينال بها ينال بها العبد رؤيه الله سبب زيي وكيف يفanya شاء الله اني الله سبحانه وتعالى فارشدا صلى الله عليه وسلم akatuelekeza mtume salla allah alayhi wasallam ila salataini azimatein kwamba hii ndo sababu ya kupata hii neema kesho akheria akatuelekeza kuhifadhi sala mbili wa huma nazo alfajr ni salatu alfajr walasr ni salatu alasr kwamba kuhifadhi sala sahihi sala mbili ambao ni ngumu kwa watu wengi وقد ورد في شأنهما نيمكوجا كهوس مامو يهيزي صلم بيلي أو أو فضل يهيزي صلم بيلي نصوص كثيرة جدا نيمكوجا حديث نينجي نصوص نينجي نآينا حديث كذا كونيش فضل يهيزي صلم بيلي تدل على فضلهما كونيش فضل يهيزي صلم بيلي صلاة الفجر نعصر كونه دليل كذا سيما ثمكود يا كتبتي شفاظ الله حز سلام بيدي. نيو فخصهما نيو نعم توم يا كزي خصو كوز تاعيا. كلي كسر الله زينه ذل باقي يا كزي خصو يزيد بيدي. قصبامو زمكود يا دليلي ييني كونش فاظ الله حز سلام بيدي. كلي كنيجين. راجهل توم صلى سلم. فخصهما لما فيهما من عظيم الفضل. أكزي فيهما من الثقل aku ya, sebab hizi salat dini kuzisali ndani yake kuna uzito kuna uzito ala كثير من الناس wa watu wengi watu wengi kupita <coughs> na hizi sala mbili bidhalika hizi sala itakai jitihadi sana ikaze sana zisikupiti faman samat himmatuhu faman samat himmatuhu yoyote itakai kukua itakai kuwa kubwa himaya yake in maya ke kubwa wa aana allahu azza wa jall na allah kamfanya iana kamsaidia kwa hiyo hamu wa wafaqahu na kamuwafiqia lilmuhafaza ala hatain salatain ku hifadhi hizi Fahuwa mbili basi mtoka maho wa huwa li maasi wa huma yeye kwa zile salat zingine ambao zile bakia tatu mwenye kuzihifadhi zilihio zile ngumu mbili hazimshinde Hai zi shiro na zile chatu zile wakia rahisi Idhalika Ndeo mtume kakakusu izi mbili Kwa sababu Lawu utafanya bidihu kusali sali izi mbili Hazukupiti Na nimzito Basi zile chatu zile wakia Nye pesi kwako Takua nye zaidi Kwa sababu Hazina uzito kama izi mbili Ndwa kasema Fahuwa limazi wahu ma minasupalawat Iyeye Kwa zile sana ningina Mbosizizi mbili Aktharu muhafawa Atakuwa mwenye kuzifadi sana Bel inna salata al-fajr khasah Beli salat al-fajr khasah Miftaahu liyom Dio kama Chanzu chasik Au funguh wa sik Dio salat al-fajr Waman akramahu Allah azza wa jall Nayuli allah takaykum kirimu, Bin nuhozi Usmama lihadihi salat Wahi wisalihi salat Walihthimamu biha Nakua nahamunahhi salat al-fajr U'ina U'ina على سيدي وعلى بقية اليوم بس السؤال إذا السؤال سينين أسئلته. أني ما أنسوا أسئل وكفن يبديك وصالي سأصوا أسكوبيت الصلاة. الله تكفني إعانة نظهورنا عصرنا للباقي أزت أسكوبيت معنا صلاة الفجر هاي كوبيت. فإنما يكون من العبد في الفجر أكيدا إلى حالة كوكو. أمدك الصلاة الفجر. ينسحبوا على بقية اليوم. هل هي هي تاندلايا بكمش؟ بلو تكفكم كوا صلاة الفجر هي يو هي حال تكم بكمش ديواليته. إنه تفاري سلازوت. تفاري سلازوت هو جنگ. كما قال بعض السلف، كما البصمة بعض السلف يوم مكا مثل جملك. سكياكو. إنكما عندما أقوم يماق. يعني سكيا. مثل جملك، نكمله مياه واقف، ونعي نباع. إن أمسكت أوله، وتمشي كمنظوعك تبعك آخره هو كفواته مش إلى سامو لبكيه. حيوان إيه سو تمشي خطأ ممشي كوقبلت بس ممشي كمويلي، وتمشى كأكون خطأ مبلت بكي. آلافنا مويلي مزمه وفاض، واضح زي الصلاة مثل الصلاة، واضح وكمشي كمنظوع صلاة ناو ukisali mwanzo karauka kasali fajr basi salatu za wakia zote zitakuwa tafuata kama hayawani ukimshika mbele anafuata mwili wote umejifananisha hivi wa fi qawlihi sasa ataja qawaid za hadith tume swasalim aliposema Kwa mba duniani kuna mambo, Kethira mingi, Tugalibu nnaas kwa shinda waki. Kwa mtumia kwa sema, Faini sataatum, Alla tuglabu, Mukiweza musishinwe, Musilemewe, Na kusali. Ina wana sema duniani kuna vitu vingi, Vita kulemaza, Vita kufanya, Ulemewe na sala. Na ulemewe na kuifazi sala. Kwa mba kwa sema, ishara kwa duniani, كنا فيتو فينك تغالب الناس همشين رمتو على المحافظة على هاتين السلاتين وزهفاده زي صلابين اتباطا في شويش فينك ما رأو تسكي عجز ما رأو زيفو ما رأى شغل زنجين واضح زوتي زنك تتكيزو ما هو موقع بطغالب الناس وما أكثر الصوارف في أيامنا هذه نني نينك زانا نينك كيسياني في شوئي شساهي ما كم فانيا متواصل، ما شكلني إن ينجي ثانه، يعني هنا تعجب وبعشان قه، في توبين جي ثان ساهي بالعكس لو فيتم بوقوم با وكم شغولي شام تكصاري صلاة زميل، كيشكك تجى بعد يتسما، فمن الناس فاكوكت سواتو من يغلبه على الصلاة التي هي زينة الحياة، Sala mba ukuwamba hizi, salah hizi, diopambo la maisha duniane. Dozina tul haya, yani salah. Hii dozina. Nakitulizo charoho. Sasa yei walemewa na hiyo jambu hilo, shurbu shai. Eh? Shurbu shai. Kunwa chai. Ayuhi sasa chamu yangu mia kunwa chai. Soala, itasaliva, itakimiwa, usalio yei kunwa chai. Inu mshinda, galabahu, ashai, minasalah. و بسبب شهوه yake si salat yake ni ile sharab anakuona lidhalika na ikiwa chai ni sahali zingine ni si sharabu zingine za haram ana chai mubah eh wengine wale iyad billah wale mewa kusali na sharabu ambao سببك يوليزي أني نا راسلكونا برازات مزومزاتو لكن مزومزاتي مزومزاتي تافه يو بوزي يل هيلي لفلي كذا لفانيا كذا بلكو أفي بلكو تو أخبار سيموليان برازان زما ساله تصلية كي ما نزكي آه وات فاز مزومزات لا شك هى نجى موبا يا نامين جينيو شغليشو وسامارون ماجين سامارون ماجين السمر سيكو. عم عم بني ما زنقوم زي وسيقون ذا سمر، السمر منزله دي كاو با وسيق وسيق، أما ذوقه ما نيماه جين، يعني إذا شهوة موجود، وكاننا موجود، ن موجود نشهوات، فكدا وسيقوا في برادة الشهوة شهوة أنا أناس، ذا كفوس، ليش كده هم ما بقولي نقضي شصلاة، ولهن باطل، نوينقينه شغليش ونفصله كسبه بيه لهو ميجز، ميجزه باطل ruka ruka huko kiruka ruka kule kiteza mpira kule kiteza mpira kule au, au mazoezia le na mazoezi le sala ya kahenda ikapita ya yuko mazoezini au fanyo puzi mwangina miteza mwangina ya kipuzi le shaka hii, ni taksir kubwa wangina wa musahadatu radia wangina wa naangalia mambo machaf mambo machaf mambo haya pasi kuangaliwa bali ufunge mati صلاة وصليها هي من شغلي شو أن جليها حرام مشاهدات أن بانيردي الشف ها أن بزقانبا تعافه الإنسان وتصانو البصر ما مشهد هيزه أن بزقانبا ما تكيفومه ويوم فنقوه نكزاله نهوك صلاه نصليه لا شك هي من تقسر في اليلة كوبا ومن الناس نوابك سوات من يغلبه النوم إنسهال إن sahali si kama hao wengine wengine hushindwa na usingizi shindo usingizi wengine akakaa siku kucha uzungumza ukesha na shughuli zake akilala tena mutaakhir usingizi ukamshinda kiswahili laiki wa melala mapema bahati baya la haraj lakini kusababisha nakosi mtume sasa sala alipoambia yule bwana ni nzito kulala alfajiri kuamka alfajiri sinadaka rajulun وينيم شو الشيطان ويمكوج عليه مشكية إنه هو هينوك واضح فايل والكسل نجينا شنو نؤذيه يكماشوا لكن نيجي أكيد أقول تا نيجي بعد أكون هذا كوذي نева نيجي أكيد أقول ساسواتو ترا كار لا لا تسكي قام أكيد أقول يقامن دونك من أساس مباك ترى الإمام موسى من دون بي هو زرندوكا كتو هي بيا متقصر نوفي فو فلان لا الأصل من عدم أكشطوك أو سنجيز كيمكأ أنبغي يا رجيا رجيا نيسس آ يكازه وقسمان غضي كذا غضي كذا وتفنيت شوت لا لا أكشطوك كيمكأ دي وسنجيزون نعيش وكرودي تناهلي يقولي وقوتا كمانة سقولي وقائي وكويد. وقائي ده وشافيش هذي غتند نرجع رجعتها أنا لا لا أكشطك زيا وتقطوا مشطك مسا متاخر الليل فلوث الليل الاخير او قبل الاخير ناapa mara nyingi mwanaadamu hapasa shamaliza usingizi sokio walala baada al-isha tashiba sio kumaliza usingizi nishaka kutakuwa ushatithi haki yako ya usingizi vizuri ukishuka saa 8 saa desiya خلاص amka angalia shughuli zingine haina haja ya kulala tena ndo pale mwisho ukisema nitarudi tena mwisho salat al-fajr utapata pengine عند أولوفاته أو بعدين أو تيجي لا شك فيه سذوري. وفي الحديث، ذيل ذيل كنا وكشف الحديث دلالة دون دليل على أن الاعتقاد الصحيح السليم، قامبا، في اعتقاد صحيح لرسلميكا يؤثروا على العبد، على عمل العبد هو ثير عمل يميا وسلوكه نموني نوات. وكيون اعتقاد سذور، اعتقاد صحيح tunai tetadi tauhid saf bas itakuasiri mpaka mwendo aku itakuasiri mpaka mwendo aku kimaisha fakulla mazada imanu kila imani yake kiwa kubwa qawiy wa qawiyya yaqinu na yaqini yake kiwa na Allah izada istiqamatan humtu tazidikufanya istiqamah istiqama nabidi wa amalan na amal wa badlan nakutoa apo hafadhaala ala dhaa na kuhifadhi dhaa killo kiwana iman kubwa ukamkuta killa kiwana istiqama kwa ina maana i'tiqad huathir mpaka sulukiat ikiwana itiqadi nzuri na imani nzuri itakuathiri kwenye kuzungumza kwako kwenye kutembea kwako kwenye kuamilianana na watu kwako yote ni athari hiyo imani iliyokuwa kubwa kwenye moyo kukuletea istiqama kwenye maneno istiqama kwenye vitendo vyako istiqama kwenye استقامة kwenye muamala wako na watu utakuwa na istiqama pande zote kwa sababu tauhidi iko sawa na iman iko sawa bali haa alirtibat bainas salati waru'ya na kwa sababu hii ya mafungamano ya swala na kumwona Allah subhanahu wa ta'ala kana nabiyuna بعد الصوم تشاهد فتلك دعاء القوّة الصوم قبل أن يسلم قبل كفّة سلامه أكيمبا هي اللذة هذه اللذة العظيمة القوّة يومبا هي لذة كوبة فالصواب الجزيل نصوابنا يعني متوسّل سلم نان يا صلاة صلاة قبل كفّة سلامك وتشهد القوة أنا مومبا الله أمرزوك نعمة هي كمونة أبي يعني من كمونة الله سبحانه وتعالى يشوف آخرة واضح ينما أنا اللذة العظيمة نقصد يعني هي ذو نأتي تاجك ونهي ذكر هي دعاء أبقوكم أن يزوري ويسما ونتشهد الأخير كوصاد كشفت كيشا أي تاج دعائني روا النساء في السنن أمي فكيا الإمام النساء في السنن عن عطاء بن السائب عن أبيه قال سمع عطاء صلى بنا عمار بن ياسر اللي تصليشة سكمودي عمار ابن ياسر رضي الله عنه له من صحابة من كبار من كبار الصحابة اتكلم صحابة لكوان عمره مكبوى من ثومي صلى الله عليه وسلم اللي عمار صالة فأوجز فيها أكفاني هراك يعني صالة خفيف أكفاني صالة ليه واضح اللي صالي أكفاني إيجاز يعني وخبيش أقفل صلاه خفيف وصلم زيت يا كل ما يراد. فقال له بعض القوم بعض يرادوا لصلاة إما أمومة أو كامبيا لقد خففت أو أوجز الصلاة وما خففت صلاه أو ما صلاه من بس أو ما فني صلاه خفيف بوقام فقال كامبيا أما على ذلك Ama, atas itu. Nampun mempunyai hai, mimi kau kau nyihilo. Ia ni mimi islamu anggu, atas itu. Islamu anggu skuzot nyihilo kau berasalah. Zir, kafifu. Yani Ia ni dalam buku yang nikkom tuh misal Allah Alaihissalam hai hai maafunza. Lo mana kawarodicia kawambia. Ama, atas itu. mimi, niko kau nyiambu hilo. Ia ni lic, u Kila niki solish. Kafifisha Kila niki mony kusolish. Kisha kasem. Pamoja na ukafifisha sala kwangi Hai yani Kuleta hii dua Sala ilikuwa kafif Lakina haina maana minbio ha? Na hii dua akamunye ku isoma Ndani hii sala Na bado hii sala yaka ikan sala nye pesi Ina leshaka Sime pesi tunafahamu sisi Nye pesi ule waspani ambao hauharibu nguzo za sala Wala hauharibu khushu Ya sala Engina kisika sala nye pesi basi huna utoki mbio Sali mbio haa نصالة خفيف أم باهيل أمي ولا نمياك، ونصالة وسطان نصالة مزور، استغفر. فسأ أقام بيها نيمشان غامين مصلي نصالة خفيف، فما جناهايَو لكن النصام هيل دعاء قام بيها فقد دعوت فيها بدعوات هي صلاة اللي صلي خفيف يبقى قوان خفيف لكن الننياكي النهزة كصوم دعاء صنعتهنَ النمسكية هي دعاء. بالرسول الله صلى الله عليه وسلم كمثومي صلى الله عليه وسلم فلما قام سأصحصوا عن بيه دعاين دعاين اللعنبياته أكاس ماما يواند ذاكي بعد أكسوال الفسماما سأصحوا يواند ذاكي تبعه رجل من القوم موجة كتكوالي والاقواناء حقوق باله أكوانه يبعنا هين علم التيكوس هين علم التيكوس لسا ينجينا مليمه فانه هيفي Sikuamba amikusudia hata kitu kuwambia, la. Hataka kuangalia nani mwenye hamu. Mingine kaskatulaba, ta kufanya ntihad. Yuhu patakuwa na hamu, ni, na yuhu pisa kuwa na hamu. Tidhalika hakayuachia hivu kusudi, hii mwenye lijuwa pia ataulizo. Ataulizo na wale wanafuzi. Mwenye haka mfuwata, <clears throat> nae nani huwa ubei. Alikuwa ni ubei, radhi Allah. Alikuwa ni ubei, dhinka. Radhi Allah. Mwenye haka tika masahaba pia. أكون فوات عمار غير أنه كنا عن نفسه. إسفقوا إيه؟ على الج، على الجدّ يقى كوني، على الجدّ يقى كوني. هالقصة ما جينا لاقيه، ولكن يلفني عبد النميراوي. نمانا رأي وحديث عليه قالينا لاقيه، ولكن الصحيح حديث من كُنьяك وكوني. يعني أبو المنذر، أبو المنذر بكوني. يعني فتابعه من القوم رجل يعني وهو أبو المنذر. فقال إن أبو المنذر قصاب من كُنьяك وكوني. Lekini rao ya meyamuwa kutajai na ubeyi. Taib. Akajipatia aka kunia. Fasalahu. Akamuliza sasa Ammar. Ni dua gani? Eh? Yani, aniddua. Akamuliza kusu hiyo dua. Weo metuambia uli yoba dua. Weo menisikia mtume sasala. Mbuna anidu kutuambia? Kwa ihitajia hiyo dua nasisi yani na kujue ni dua gani? Thumma jaa فأخبره به القوم يعني نمعنا كمجيبون دعا فلان أسأل بيه القومة لذا كمجيبوا أكاد يكوانبيان آلين ذاكي واتنائها كفيتش وما دعا بعنا لنبيان دعا هي واضح دعا مارا كمسمع هي دعا اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما, ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى إن هذا فقير وإن قصد سوى فقر مدقع لأنه يجب أن يكون هناك هي حتاره من صيبة ونوله فقارا كو بيبا وكوهذا هذا طيب أما فقر مدقع وله فقيرا مدقع لا شيء ولا شيء لا شكهي وفي الى كيامتن بكتها جديد سا كبس كوني فقارا متن فسامعك وكيلينا ناو اللهم إني أعوذ بك من الفقر المدقع النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعو هذا ونيني. وسبب فقر نجاء ويجبك في كيش مهالي وككفور كميوالعيام وسبب أن داتنا فقارا هناك نديه حتى كفت وفقارا وينوناقص وينو اكتصابيا وفقارا وليو اكياسا amba waweza kuhimili usipate ufukara ile ukufuka mpaka kakupelekea mpaka ukafaraga maasi mngine ndio riwaya nyingine mtumwa sallam pia ametokewa akiomba katika dua ibn majah kwenye kitabul adhiya imekuja kwamba mtumwa sallam pia li kiomba allahumma inni a'udhu bika min aljoo fa innahu bi'sa raji' وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسه البطانة كنين kwa sababu العياذ بالله milani kitu kiasi hatari lenjaa ya kumaliza waweza hata kutoka kwa uislamu kufuta unga بعض الناس hapa hasa baadhi na si aliyada kwa sababu ya fukar na jua ambao kwamba ni muhimu mtuko kujikinga nayo والغنى نو تجيري إيوه إيوه، هذا تجيري فأبكي بكمي فاكه، وهذا كفنية طهيان، كتكه كنيديم، ولا يعلم. وأسألك نعيمًا لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة نهف إنه محل شاهد، وأسألك لذة النظر إلى وجهه، هاكنه شاهديك في الحديث وكهات، فبا اليوم با لذة النظر kutamu wa kumtazama uso wa Allah subhanahu wa ta'ala wa shauka ila ilqaik fi ghayri bara'a mudhira wala yani afikane na Allah subhanahu wa ta'ala ana hamu ya kwenda kukutana na Allah asile mwenye kudhuriki yani mwenye kupata manghamimu na madhara ya acha akienda kwa Allah wa salim wala wala fitnatin mudhilla wala اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين ذكر سيدنا تومي صلى الله عليه وسلم الكوكي سوما كوين تشهد الأخير الكوكي صالي كما الفتكي عمار رضي الله عنه وأرضاه من الله علينا جميعا بالمحافظة على الصلاة ونسأله سبحانه لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة آمين طيب Shalat maliza udah belango, wa masalah ruh. Kuasa tuh cuma maliza. Nanti dikir. Si lazim, iaitu si wajib. Laki ni, ikhlas ikhlas namu cukupi soma, mazuri. Jadi cukupi bibiti. Agar monyak ini al khairat. Jawama al khair, kusanya ada yang mohimusan. Nanti umbyah punya masyarakat dunia nak esok akhir, ada mazuri. Ia dikir najame, syame. Nanti kusanya dicubingi sah. لا شك أنه دعا مهم كي إذا كان في حفاظنا نتلصم موش وصالة تقوى بزوري إن شاء الله نكتفي بهذا القدر إن شاء الله